نعم هذا سيد يقفل هل من كلمة لتضيرتكم عن أهمية طاعة ولي الأمر بالنعروف وأثرها على المجتمع ولي الأمر هو الحاكم المسلم والنواب الوزراء مقضاء المفتين الوزراء علماء وكل إليهم مهمات طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعصيتهم معصية لله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآن وهذه الطاعة طاعة ولل الأمر مقيدة بقيد أحدهما تكون بالمعروف يعني فيما هو مقدور عليه قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف فلو أمر الحاكم إنسان لا يجيد السباحة أن يغطص في البحر فلا طاعة له في هذا لأنه لا يقدر على هذا لو أمره مثلا أن يمشي عاريا في الشارع هذا ليس من المعروف هذا من هذه السيدة لا يطيق لو أمره أن يحمل شيئا فوق طاقته هو لا يتحمل إلا عشرة كيلو مثل وعشرين فامره أن يحمل نصف لا تجب عليه الصعاب في هذا إلا إن كان أطلق ويعني لم يمنعه أن يستعين بأحد هذا شيخ القيد الثاني الا تكون في معصيه الله قال صلى الله عليه وسلم الا من ولد عليه والد صراعه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي ولا ينجعن يجر من طاع وامر صلى الله عليه وسلم واخذ البيعة على بعض اصحابي على السمع والطاعة في العسل واليسر والمنشط والمكره والاثرة الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واما الاثر ولهذا قال السلك صلوا خلف كل برج وفاجر وجوره علي نعم إذا استطعت أن تنصح هذا الولاية من الحاكم سواء سمي الملك والرئيس ورئيس الدولة أو, أو, أو الحاكم حاكم إمارة حاكم قطر إذا استطعت مناصحته لما يسلكه من سلوك مشين في نفسه أو يسلك في ولايته فتحل لكن يجب أن تكون النصيحة سرية قال صلى الله عليه وسلم من كان من, نعم من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبده على لي وليخلو به ولياخذ بيده فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه ولله الحمد والمنه أفدنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال علمائنا فأبن هذه المسألة في عدة كتب لنا منها تنبيث والعقول السليمة طبعة الفرخان أكثر ومنها اتحاف البشر ستطلع إشارة طبعت ونفدت تطلع إشارة طبعت ترسمي ليكم ان شاء الله تعالى رسالة صغيرة ومنها امداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري وقال في الطبعة الثانية ان شاء الله ان يصدر قريبا نعم و... واذا لم تستطع فدأ لست مكلفا باطاحته ولا ازالته ولا قهره ولا قسره لم يكلفك الله بهذا ولهذا تعلمون ان الثورات التي تحصل مع الاشهر في كثير من اطفال العالم الاسلامي ليست من السنه في شيء وما اكثر ما ذهب ضحيتها من انفس معصومه واموال محترمه في سبيل هذه الثوره التي لم يكلف بها من قام بها وانما هي نعره وحتى الان ما عرفنا ثوره ازالت حاكما وحكمت بشرع الله باب الحريه والديمقراطيه وراي الشارع راي شارع كذا ورأي الشعب حتى قال بعض المتفلسفة المتحدقة الذي يقرب من الكفر أن إنه يؤثر, يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة هذه كلمة كفر نسأل الله العافية والسلام <تصفيق> نعم فهم ينقلون الأمة من بلية إلى ولو سكتوا على الحاكم الأول كانت في الأمة في أمن في راعة الله. ما قال لم... لما يظلم فلان وانت لم تناصره. ما كلفك الله بهذا. لا يكلف الله نفسا الا وسلم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال... وقال صلى الله عليه وسلم اذا, أمرت... إذا امرتكم بالامر فاتوا منه ما استطعتم. واما اتارها فان الحاكم وان كان ظالما وان كان عسوفا وان كان ذا ذاتر مستبد فيدفع الله به من الشرور عن البلاد والعباد ما الله به عليم تؤمن السبل وينصر المظلوم كثيرا وتحمى حمايه, حماية اهل الاسلام في البلد ويذاد ويوذ به عنهم ولهذا قال اهل العلم السلطان ظل الله في الارض وقالوا تحرم لهانة السلطان فأقول كم من حاكم الهوطيح به وسادت البلايا وطوام المحن في البلاد والعباد عجم الأهل صار أهله نهدم موسعين أحزابا متفرقين يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعضا سلم ونزل وقتل وفوضا. نسأل الله العفو والعافية. لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. وهنا سؤال يقول نأمل من